بستاذ في ربوع بلادي مسافر تدوم ببلادي وتحيى السعوديه بلادي يا بلاد الخير هواثر بلادي يا نور روح الهواويه بستاذ في ربوع تغنى فيك من حبك وهو شاعر تغنى في قصايد حب عذرياء تغنى فيك من حبك وهو تغنى في قصايد حب عذرياء أنا حابب الوقت كن زد مع تاجر أحبك لا جد مع زنياء. أحب بلاد بما عزي مفدية, مفدية يسافر يرضو عبلادي يسافر تجوم ببلادي وتحيا السعودية بلادي يا خيرها بلادي خيرها وعذي البلادي يا هوا روح هواوية بلاد قلبها القبلة هو طاهر فخرها بلاد, بلاد فخرها الشرع السماويه عشقت بلادي وعشني على الطاهر عشقت اربوعه الحلوة علانيه الحلوه علانيه We will build a new Somalia, a land of peace and أغني والقمر ساهر وأنا ساهر أغاني الحب في لوحات ثنية ونظم من جواهر شعري الفاخر عكود الحب للمحبوب مهدية من سافر في ربوع بلادي سافر تقوم بلادي وتحيا السعودية يا بلادي يا بلادي خيرها سافر في ربوع المنزل العامر ووسع خطري في كل صفية بها كوح العيون ومنظر ساحر لها يا كم تعنى عين في جيا سافر في ربوع بلادي سافر تقوم بلادي وتفيا السعودية بلادي يا بلادي خيرها لا هالعالم يشد السر ويخاطر ولا هي من قلوب الخلق منسيات لا هالعالم يشد السر ويخاطر ولا هي من قلوب الخلق منسيات ينبغي بصغرة وجوها الماطر عساها من هالعصيان نحبية عساها بينها للعصيان نحميه ويساقط في ربوع بلادي وسادر تدوب بلادي وتحيا السعوديه بلادي يا بلاد خيرها واذر بلادي يا هوا روح بلاد عزه التوحيد وتفاخر خدمة دينها بالعز مبنية قالها عندي أول ما معي واخر أنا كنت ساكنه فيا